كنا طرائق خددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا فَمَن يُؤمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْسَو ولا رَهْقَ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاصِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّا اَسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً غَدَقًا لنفتنهم فيه، وَمَن يُعْرِضَ عن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابَ صَعِدَ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَذُو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 قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته فمن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريبا ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنّه يسلك فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالت ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا